قال الامام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في كتابه التبصير في كتابه التبصير في معالم الدين القول في الاختلاف الاول قال ابو جعفر ونحن مبتدئون القول الان فيما تنازعت فيه الائمه مما لا يدرك علمه الا سماعا وخبرا فاول ذلك امر الخلافه فإن أول اختلاف حدث بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الامه فيما هو من امر الدين مما ليس بتوحيد ولا هو من اسبابه مما ثبت الاختلاف فيه بين الناس من لدن اختلفوا فيه الى يومنا هذا الاختلاف في امر الخلافه وعقد الامامه وكان الاختلاف الذي اختلفوا فيه من ذلك بعد فراق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياهم الاختلاف الذي كان بين الأنصار وقريش عند اجتماعهم في السقيفة سقيفة بني ساعدة قبل دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته فقالت الأنصار لقريش منا أمير ومنكم أمير قال خطيب قريش نحن الأمراء وأنتم الوزراء فأقرت الأنصار بذلك وسلموا الأمر لقريش ورأوا أن الذي قال خطيب قريش صواب ثم لم ينازع ذلك قرشيا أحد من الأنصار بعد ذلك إلى يومنا هذا هم هم ثم لم ينازع ذلك قرشيا أحد من الأنصار بعد ذلك إلى يومنا هذا فإذا كان ذلك كذلك وكان تسليم الإمرة من جميع الصحابة من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم يومئذ لقريش عرضا منهم عن رضا منهم وتصديق, وتصديق من جميعهم خطيبهم القائل نحن الأمراء وأنتم الوزراء إلا من شذ منهم عن جميعهم الذين كانت تسليم لقولهم به اولى وكان الحق إنما يدرك علمه ويوصل إلى المعرفة به مما كان من العلوم لا تدرك حقيقته إلا بحجة السمع إما بسماع شفاها من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإما بخبر متواتر يقوم في وجوب الحجة به مقام السماع من الرسول صلى الله عليه وسلم قولا أو بنقل الحجة, ذا أو بنقل الحجة ذلك عملا وكان الخبر قد تواتر بالذي ذكرنا من فعل المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم وتسليمهم الخلافة والامره لقريش وتصديقهم خطيبهم نحن الأمراء وأنتم الوزراء من غير إنكار منهم إلا من شذ وانفرد بما كان عليه التسليم لما نقلته الحجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الإمارة لقريش دون غيرها كان معلوما بذلك أن لا حظ لغيرها فيها فإذا كان صحيحا أن ذلك كذلك فلا شك أن من ادعى الإمارة وحاول ابتزاز جميع قريش الخلافة فهو للحق في ذلك مخالف ولقريش ظالم وأن على المسلمين معونة المظلوم على الظالم إذا دعاهم إلى الحق لمعونة المظلوم ودفع الظالم عنهم ما أطاقوا وإذا كان ذلك كذلك فلا شك أن الخوارج من غير قريش وأما ما كان بين قريش من منازعة في الإمارة والدعاء بعضهم على بعض أنه اولى منه بالخلافة ومناصبته له على ذلك المحاربة بعد تسليمهم الأمر له العامة فيها يجب على أهل الإسلام معونة المظلوم منهما على الظالم فأما ما كان من منازعة غير القرشي الذي قد عقد له أهل الإسلام عقد البيعة وسلموا له الخلافة والإمرة على وجه طلبها, على وجه طلبها إياها لنفسه أو لمن لم يكن من قريش فذلك ظالم وخروج عن إمام المسلمين يجب على المسلمين معونة إمامهم القرشي وقتال الخارج عليه إذ لم يكن هناك اذ لم يكن هناك أمر دعاه إلى الخروج عليه إلا الدعاء بأنه أحق إذا, إذا إذا إذا أقل إذا لم يكن هناك أمر دعاه إلى الخروج عليه إلا ادعاؤه بأنه أحق بالإمارة منه من أجل أنه من غير قريش إلا أن يكون خروجه عليه بظلم ركب منه في نفس أو أهل أو مال فطلب الإنصاف فلم ينصف فيجب على المسلمين حينئذ الأخذ على يد إمامهم المرضية إمرته عليهم لإنصافه من نفسه إن كان هو الذي ناله بالظلم أو أخذ عامله بإنصافه إن كان الذي ناله بالظلم عاملا له ثم يكون على الخارج عليه لما وصفنا ان يفيء الى الطاعة طاعه إمامه بعد إنصافه إياه من نفسه أو من عامله فإن لم يفئ إلى طاعته حينئذ كان على المسلمين هنالك معونة امامهم العادل حتى يؤوب إلى طاعته وقد بينا أحكام الخوارج في كتابنا كتاب أهل البغي بما أغنى عن اعادته في هذا الموضع عبارة المؤلفة فيها بعض النقص والواجب هو طاعه ولي الامر ولو عصى ولكن يوجه إلى الخير ويبين له أن ينصف المظلوم ولا يجوز الخروج عليهم من اجل هذا ولكن يبين له ان ينصفه ينصف والائمه من قريش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وجدوا وعدلوا أما اذا لم يوجدوا او تغلب غيرهم فلا حرج اذا تغلب غيرهم سمته البيعه ولو كان غير قراش في بيعه امور المسلمين اذا تيسر قرشي هو المشروع تيسر قرشي يصلح للامامه كما بيعا الصحابه الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي اما إذا لم يتيسر ذلك فإنه يتولى غيره وهكذا لو غلب عبد سيفه غير القرشي ودان له الناس فانه تجب له البيعه وتجب له السم والطاعه في المعروف وان تأمر عليهم كما قال عليه الصلاه والسلام فوجب السم والطاعه ولي الامر ولو كان من غير قريش <تصفيق> لكن اذا كان بالاختيار عند البيعه والاختيار يختارون الاصلحه من قريش اما عند التغلب على الامور واخذها بقوه فهذا يجب السم والطاعه ولو كان من غير قريش ولو كان عبد الحرشي انام لم اعرف هذا هذا <تصفيق> كان الصعي الصحيح من قريش يكفي. افضل عنك جنال. في الاخذ على يد الايمان بظلمه او بسبب ظلمه لا كلام المهم ليس بطيب ليس... اطلاقا ليس بطيب ولكن المناصح المناصحه اذا وجد من الامام ظلم او تقصيد يناصح ولا يجوز الخروج عليه على العباد السم والطعام المعروف وعدم الخروج عليهم بظلمهم او معصيتهم هذا لا يجوز ولكن المناصحه والتوجيه الفير الخير لانه يحصل الشر العظيم وهذا دين الخوارج الكفرون على السلاطين هو دين الخوارج والمعتزله اما اهل السنه والجماعه فيرون السمع والطاهي ولاك الامور وين عصوا وين جرى منهم معصيه يجب السمع والطاعه ما لم تراكم ربواها عندكم من الله فيهم رحمه مع القدره ايضا كلام, كلام المؤلف فيه, فيه نقص وضعف كلام المؤلف فيه نقص وضعف يحبهم نعم اقل وَأَمَّا الذين نقموا على أهل المعاصي معاصيهم وشهدوا على المسلمين بِمَعْصِيَةٍ أتوها وَخَطِيئَةٍ فِيمَا بينهم وَبَيْنَ رَبِّهِمْ تعالى ذِكْرُهُ ركبوها بالكفر <تصفيق> وأما ال... وأما الذين نقموا على أهل معاصيهم وشهدوا على المسلمين فيما بينهم وبين ربهم تعالى ذكره واستحلوا دماءهم واموالهم من الخوارج والذين تبرؤوا من بعض انبياء الله ورسله بزعمهم انهم عصوا الله فاستحقوا بذلك من الله جل ثناؤه العداوه والذين جحدوا من الفرائض ما جاءت به الحجه من اهل النقل بنقله عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ظاهرا مستفيضا قاطعا للعذر كالذي أنكروا من وجوب صلاة الظهر والعصر والذين جحدوا رجمزان المحصن الحر من أهل الإسلام وأوجبوا على الحائض الصلاة في أيام حيضها ونحو ذلك من الفرائض فإنهم عندي, فإنهم عندي بما دانوا به من ذلك مرقة من الإسلام خرجوا على إمام المسلمين أو لم يخرجوا عليه إذا دانوا بذلك بعد نقل الحجة لهم الجماعة التي لا يجوز في خبرها الخطأ ولا السهو ولا الكذب وهذا قاعدة من جهد ما أوجب الله أو جهد ما حرم الله مع قامت الدنيا يكفر جحد الصلاة أو جهد وجوب الصوم أو جهد افطر الحائط في حيضها وان ليس لها صوم أو ما أشبه هذا يقام عليها الحجه فاذا جهد ما أوجب الله وقال الصلاة غير واجبة او الواجبة اوجه حرم الله من الزنا واله ووجهه لعلم اذا اترك ف لا وعلم نعم نعم لا لا الله لا نعم نعم لا لا لا لا ولا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وليس لا الصوم ن وعلا امام المسلمين استتابتهم مما اظهروا انهم يدينون به بعد ان يظهروا الديانه به والدعاء اليه فمن تاب منهم خلى سبيله ومن لم يتب من ذلك منهم لأن من دان بذلك فهو لدين الله الذي أمر به عباده بما لا نعذر بالجهل به ناشئا نشأ في أرض الإسلام جاحد ومن جحد من فرائض الله عز وجل شيئا بعد قيام الحجة عليه به فهو من ملة الإسلام خارج شو الله لا القول في الاختلاف الثاني قال أبو جعفر ثم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام أبو جرير رحمه الله تعالى القول في الاختلاف الثاني قال أبو جعفر ثم كان الاختلاف الآخر الذي حدث في منتحل الإسلام بعد الذي ذكرت من الاختلاف في أمر في, أم في أمر الإمارة الاختلاف في الحجة التي هي لله حجة على خلقه فيما لا يدرك علمه إلا سماعا ولا يدرك استدلالا ولا استنباطا فقال بعضهم لا يدرى علم شيء من ذلك إلا سماعا من الله تبارك وتعالى عما قالوا من ذلك علوا كبيرا فزعموا أن الأرض لا تخلو منه غير أنه يظهر لخلقه في صور مختلفة في كل زمان في سورة غير السورة التي ظهر بها في الزمان الذي قبله وفي الزمان الذي بعده وهذا قول يذكر عن عبد الله بن سبأ وأصحاب له تبعون وهذا قول يذكر عن عبد الله بن سبأ وأصحاب نعم. له نعم. وأصحاب له تبعوه على ذلك فقالوا لعلي رضي الله تعالى عنه أنت أنت فقال لهم علي رضي الله تعالى عنه من أنا قالوا أنت ربهم فقتلهم رضوان الله عليه ثم حرقهم بالنار قال أبو جعفر وقد بقي في غمار المسلمين ممن ينتحل هذا المذهب خلق كثير وقد بقي وقد بقي في غمار المسلمين من من ينتحل هذا المذهب خلق كثير. يعني أصحاب هذا الوجود. إن شاء الله لاهم. نعم. اللهم عظناه. وقنا من المراد من الرافضة يعني. ألا قلبو المراد من الرافضة؟ نعم. نعم. إن شاء الله. نعم. وقال آخرون لا يدرك علم شيء من ذلك إلا من واسطة بين الله وبين خلقه. زعموا أنه من القديم مكان وزير الملك من الملك وقد استكفاه الأمور كلها فكفاه إياها وقال آخرون لا يدرك علم ذلك إلا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى خلقه لا تخلو الأرض منه وقالوا لن يموت منهم أحد حتى يخلفه آخر وقال آخرون لا يدرك علم ذلك إلا من وصي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو من وصي وصي قالوا وذلك كذلك إلى قيام الساعة قال أبو جعفر وكل هذه الأقوال عندنا ضلال وخروج من الملة وقد بينا فساد كل ما قالوا واعتلوا به لمذاهبهم في غير هذا الموضع بما اغنى عن اعادته في هذا الموضع والمعنى أنه كله باطل وان الله حكم المرسلين بمحمد صلى الله عليه وسلم وان شريعته كامله القران والسنه فليس هناك وصي شرع للناس لا علي ولا غيره وليس هناك رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم ولا أوصياء فكل ذلك يرجع إلى كتاب الله وسنه رسوله وما اختلفته من شيء حكمه من الله فإن تنازاته من شيء ردوه الله والرسول فدحسن مؤلف بيان في هذه هذه الخبيثه خبيثة الباطل وقال آخرون لا يدرك علم شيء من ذلك إلا ضرورة ثم اختلفوا في الأسباب التي تضطر القلوب إلى علمه بما يطول بحكايته الكتاب وقال آخرون لا يدرك علم شيء من ذلك إلا اكتسابا قالوا وإذ كان ذلك فذلك علم أن الذي يكتب من ذلك هو ما جرت به عادات الخلق بينهم ولم يزل عليه نشوءهم وفطرهم وذلك الخبر المستفيض الذي لم تزل العادات بالسكون إليه جارية وبالطمأنينة إليه ماضية مضيها بأن النيران محرقة والثلج مبرد قالوا وكل مدعي ادعى أنما لا تدرك حقيقة علمه إلا سماعا تدرك حقيقته وصحته بغير ذلك فقد ادعى خلاف الجاري من العادات وغير المعروف في الفطر كالمدعي نارا غير مسخنة وثلجا غير مبرد فمدعي غير الذي جرت به العادات وغير المعروف في الفطره قال أبو جعفر وهذا القول اولى الأقوال عندنا بالصحة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 فالمدعي نارا غير مسخنة وثلجاً غير مبرد فمدعي غير الذي جرت به العادات وغير المعروف في الفطرة قال أبو جعفر وهذا القول أولى الأقوال عندنا بالصحة وقد بينا يعني أنها بعقل بكل هذه الأقوال يعني أنها بعقل عن هذه الأمور كلها بها بيناه الله في كتابه، بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم الواجب هو الخلف الكتاب والسنه وما دل عليه كتاب والسنه فمن ادعى خلاف ذلك هو بمثابه من يدعي ان هناك نارا غير مسخنه وهناك ثلجا غير مبرر يعني خلاف مكابر العقول مكابره قال ابو جعفر وهذا القول اولى الأقوال عندنا بالصحه وقد بينا العله الموجبه صحته في غير هذا الموضع لما اغنى عن اعادته في هذا الموضع فأما خبر الواحد العدل فانه معنى مخالف هذا النوع وقد بيناه في موضعه خبر العدل حجه اذا ثبت حجه لما عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن الأمر نعم القول في الاختلاف الثالث مم. قال أبو جعفر الثالث بعد ذلك الاختلاف في أفعال الخلق